بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقوئدا وناصرا ودليلا وعيلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا الله ألعاف يا رحمن ألعاف يا رحيم ألعاف يا كريم ألعاف يا مقيم ألعاف يا عظيم ألعاف يا قديم ألعاف يا عليم ألعاف يا حليم ألعاف يا حكيم ألعاف سبحانك يا لا إله إلا أن الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب يا سيدة الصادات يا مجيب الدعبات يا رافع الدرجات يا بلي الحسنات يا غافر الخطيئات يا موت يا المسألات يا قوبل التوبات يا صامع الأسوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله وإلا أنت الغوف Al-Gawf, qal-lisna min al-nar, ya Rabb. Yau khayr al-Gawfirin, yau khayr al يا خير الحاكمين يا خير الروزقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا يوم له العزه والجمال يوم والكمال يَوْمَ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلَالُ يَوْمَ هُوَ الْكَبِيرُ لَمُتَعَالِ يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ اسْتِقَالِ يَوْمَ هُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالُ يوما هبا سريع الحساب يوما هبا شديد العقاب يوما عنده حسن الثواب يوما عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النوري يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا حنان والعاف يا منن والعاف يا دَيان والعاف يا برهان والعاف يا سلطان ألعاب يا ردوان ألعاب يا غفران ألعاب يا سبحان ألعاب يا مستعان ألعاب يا ظلمن والبيان ألعاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا رب يوم انت كل شيء لعظمتي يوما استسلم كل شيء لقدرتي يا من ذل كل شيء لعزتي يا من خضع كل شيء لهيبتي يا من كل شيء من خشيتي يا من تشققت الجبال من مخافتي يا من قامت السماوات بأمري يوم ان استقرت الارض باذني يوم يسبح الرعد بحمدي يوم لا يعتدي على اهل مملكتي سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا راب يا غوفر الخطايا يا كوشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا ظوهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا صامع الشكايا يا بعثالبرايا يا مطلق الأسار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا يوذى الحمد والسنى يوذى الفخر والبهى يوذى المجد والسنى يوذى العهد والبفى يوذى العفو والرضى يوذى المن والعطى يوذى الفصل والقضى يَا ذَلَّ الْعِزِّ وَالْبَقَا يَا ذَلَّ الْجُودِ وَالسَّخَا يَا ذَلَّ الْآلَاءِ وَالنِّعَمَا سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَاوِثُ الْغَاوِثُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا Allahümma inni asələk bismik Ya mani'u al-aqaf Ya daf'u al-aqaf Ya raf'u al-aqaf Ya sani'u al-aqaf Ya naf'u al -af, Ya sani'u al -af, Ya jami'u يا شافع ألعاب يا واصع ألعاب يا موسع ألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا Yə sələyə, qəllə məsnuq, Yə kələqə, qəllə məkhləq, Yə rəzqə, qəllə mərzıq, Yə mələqə, qəllə məmləq, Yə kəşifə, qəllə məkruq, Yə fəriqə, qəllə məhmum, Yə rəحمə, qəllə mərhəum, يا ناصر كل مقذول يا صوتر كل معيوب يا من جاء كل مترود سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يورا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نامتي يا غياظي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجأي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله ما إلا أنت الغوف الغوف خلصنا من النار يا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منبر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الغموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم اني أسألك باسمك يا جليل العاف يا جميل العاف يا وكيل العاف يا كفيل العاف يا دليل العاف يا كبيل العاف يا مدين ألعاف يا منين ألعاف يا مقين ألعاف يا محين ألعاف سبحانك يا لا إلهة وإلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستسرخين يا جورى المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا روح ما المساكين يوم الجأة العصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المغترين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النار يا يا ظل الجود والاحسان يا ظل الفضل والامتنان يا ظل الامن يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعام يا ذا العفو والغفران Subuhanaqa, ya la ilaha illa anta Elgav, elgav, khalisna minal nöri, ya rab Ya man huwa rabu kull şey, ya man huwa ilaha kull şey ي من غ خق كل شيء ي من غ صونع كل شيء ي منْ غ قبل كل شيء ي من غ بعد كل شيء ي من غ فق كل شيء يوماً هو قادر على كل شيء يوماً هو يبقى ويفنوه كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا اللهم ما اني اسالك باسمك يا مؤمنو العاف يا مغيمنو العاف يا مكونو العاف يا ملكنو العاف يا مبينو العاف يا مبينو يا مقنن العاف يا ممكنه العاف يا مزين العاف يا معلن العاف يا مقسم العاف سبحانك يا لا اله الا انت العاف خلصنا من النور يا من هو في ملكك مقيم يا من هو في سلطانك قديم يا من هو في جلالك عظيم يا من هو على عبادك رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا هو بمن رجاك كريم يا هو في صنعك حكيم يا من هو في, في حكمتك لطيف يا هو في لطفك القديم سبحانك يا لا اله الا انت الغاو الغاو خلصنا من النور يوم يوم لا يرجو الا فضلوا يوم لا يساله الا عفوا Yawman la yunvaru illa bir ruh Yawman la yukhafu illa adlu Yawman la yadumu illa mülkuhu Yawman la sultanı illa sultanuhu Yawman wasi'at Kull şeyin rahmatuhu Yawman رحمته غضبا يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحده مثله سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغوظ ألغوظ خلصنا من النور يا يا فورج الهم يا كوشف الغم يا غفر الذنب يا قبل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السيد فلك الحمد يا رازقنا نم سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا علي الأعاف يا ولي الأعاف يا غني الأعاف يا ملي الأعاف يا حفي الأعاف يا رضي الأعاف يا زكي الأعاف يا بديء الأعاف يا qawiyyə al يا Yə wəliyə al-ğab Subhánəkə Yə la iləzə ilə və ant Al-ğaz, al-ğaz Kəl-əsna minəl-nəri, يا من ستر ملكير يا من لم يؤخذ بالجريره يا من لم يهتكي السيد يا عظيم العاف يا حسنات تجوز يا واصع المغفر يا باسط يدين بالرحماء يا صاحب قل لنجوا يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا اله الا انت الغاو الغاو خلصنا من النور يا رب يا ذن يا ذا الرحمه الواسعه يا ذا المنات السابقه يا ذا الحكمه البالغه يا ذا القدره الكامله يا ذا الحججه القاطعه يا يا ذا القوه المتينا يا ذا العظمى اللامنيعا سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا رب يا يا جوعل الظلمات يا روح من العبرات يا مقيل العثرات يا صوتر العبرات يا محي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا موحي السيئات يا شديد أنك موت سبحانك يا لا إله وإلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب اللهم إني أسألك باسمي يا مصفر على يا مقدر على يا مدبر على يا منطيء على يا منطهر على يا ميسر على يا مبشر على يا منذر على Ya muqantimu alaa Ya mu'akhiru alaa Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khallisna minan nar ya rabb ya rabb al-bayt al-haram يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشاعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلوم يا رب تحيتي والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يا رب يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أستقى الصادقين يا أظهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاصبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إلهة الله أنت ألغوا ألغوا خلصناه من النور يا راب يا عماد من لا عماد ya saman la samala ya zuhra man la zuhrala ya hir zaman la hirzala ya ya saman la ya sala ya يا انيس من الله يا امان الله امان الله يا لا اله الا انت الغا الغا خلصنا من النور اسالك باسمك يا عاصم العذاب يا قائم العذاب يا دائم العذاب يا يا صالم العذاب يا حاكم يا قوصم ألعاب يا قوصم ألعاب يا بوسط ألعاب سبحانك يا لا إلهاء إلا أنت الغوص الغوص خلصناه من النور يا رب يا عاصمة من استعسما يا روحمة من استرحما يا غافرة من استغفر يا ناصرة من استنسر يا حافظة man istahbada ya mukriman man istakrama ya murshidan man istarshada ya sarixan man alghau alghau kallesna minan al nure ya rab ya aziza la yudam ya latifa la yuram ya qayyuma اللك يزول يا باقيا الله يا فناء يا عالم الله يا جهان يا سمد الله يطاع يا كوي الله يضع سبحانك يا لا اله الا انت الغاو خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يو أحد ألعاب يو بوحد ألعاب يو شوهد ألعاب يا ماجد العاب يا حامد العاب يا راشد العاب يا باعث العاب يا بارس العاب يا ضر العاب يا نافع العاب سبحانك يا الله لا اله الا انت الغا الغا خلصنا من النار يا يا اعظم من كل عظيم يا اكرم من كل كريم یا ارحم من كل رحیم یا اعلم من كل علیم یا احکم من كل حکیم یا اقدم من كل قدیم یا اکبر من كل کبیر یا الطف من كل لطیف یا اجل من كل جلیل يا أعزى من كل عزيز سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغوا ألغوا خلصنا من النار يا رب يا كريم الصاف يا عظيم ألمن يا كثير الخير يا قديم الفان يا دائم اللوت يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كوشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق Subhanaka, ya la ilaha və illa ant Al-ğaz, al-ğaz, khalisna minan nöri, ya Rabb Yawman huwa fi ahdihi wafii Yawman huwa يا هو في قوتك علي يا هو في علمك قريب يا من هو في قربك لطيف يا هو في لطفك الشريف يا من هو في شرفك عزيز يومًا هو في عزه عظيم يومًا هو في عظماته مجيد يومًا هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النور يوم اللهم ما اني اسالك باسمك يا كافي العاف يا شافي العاف يا بافي العاف يا معافي العاف يا هادي الغا سبحانك يا لا اله الا انت الغا الغا خلصنا من النور يا رب يوم كل شيء خاضع لك Yawman kullu şeyin kâşi'un lah. Yawman kullu şeyin kâinun lah. Yawman kullu şeyin məvcudun bih. Yawman kullu şeyin munibun ilayh. Yawman kullu şeyin kâifun min. Yawman kullu şeyin kâimun bih. يومًا كل شيء صابر إليه يومًا كل شيء يسبح بحمده يومًا كل شيء هولكون إلا وجه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يومًا يَوْمَ لَا مَفَرَّ إِلَّا إِلَيَّ يَوْمَ لَا مَفْزَا إِلَّا إِلَيَّ يَوْمَ لَا مَقْصَدَ إِلَّا إِلَيَّ يَوْمَ لَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَّا إِلَيَّ يَوْمَ لَا يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيَّ يَوْمَ لَا حَوْلَ وَلَا يوما لا يستعان إلا بي يوما لا يتوكل إلا علي يوما لا يرجع إلا الله يوما لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغوا ألغوا قَلَّسْنَا مِنَ النَّوْرِ يَوْرَ يَوْرَ يَا خَيْرَ لَمَرْغُوبِينَ يَا خَيْرَ لَمَرْغُوبِينَ يَا خَيْرَ لَمَطْلُوبِينَ يَا خَيْرَ لَمَسْؤُولِينَ يَا خَيْرَ مَقْصُودِينَ يَا يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا اللهم انا نسالك باسمك يا غافر العاد يا ساتر العاد يا قادر العاد يا قاهر العاد يا فاتر العاد يا كاسر العاد يا جابر العاد يا ذاكر ألعاب يا ناظر ألعاب يا ناصر ألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغوا ألغوا خلسنا من النور يا, يا من يوما خلق فسوى يا من قدر فهدا يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكرى والأنصى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا يومًا في البر والبحر سبيلوه يومًا في الآفاق آياتوه يومًا في الآيات برغانوه يومًا في الممات قدرة يومًا في القبور عبرة يومًا في القيامة ملكوه يومًا في الحساب هيبة يوم من في الميزان عقب يوم من في الجنه تبو يوم من في النار عقاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا يا من إليه يغرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يستأسون مريدون يا منن به يفتخررون المحببون يا منن في عكي يطمخائبون يا من إلي يسكنون الموقون يا ممالَيك ييتكللون متكون سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغاوك ألغاوك ألسنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب ألعاب يا طبيب ألعاب قريب العباد يا رقيب العباد يا حسيب العباد يا مغيب العباد يا مصيب العباد يا مجيب العباد يا خبير العباد يا بصير العباد Subhanaka, ya la ilaha wa illa anta Elgaw, elgaw, khalisna min alnari, ya rab Ya aqraba min kulli qarib یا احب من كل حبيب یا ابصر من كل بصیر یا اخبر من كل خبیر یا اشرف من كل شریب یا ارفع من كل رفیع یا اقوى من كل قوي یا اغنا من كل غنی يا اجودا من كل جود يا ارفا من كل اوف سبحانك يا لا الهك الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا نور غير مغلوب يا صالعان غير مسنوع يا خالقان غير مخلوق يا مالكان غير مملوك يا قاهر غير مقهور يا رافعان غير مرفوع يا حافظان غير محفوظ يا ناصران غير منصور يا شاهدان غير غائد يا قريبان غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النار يا راب يا نور النور يا منذر يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نوران قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور ليس كمثله نور سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا رب يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لططغ مكم يا من احسانغقدم يا من قووهوحك يا من ه الصندق يا من عفف يا من عذااب يا يوم من فضله عميم سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النوديه يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا مُسَغِّلُ الْعَاقِ يَا مُفَصِّلُ الْعَاقِ يَا مُبَدِّلُ الْعَاقِ يَا مُذَلِّلُ الْعَاقِ يَا مُنَزِّلُ الْعَاقِ يَا يا مجزل العاب يا ممهل يا مجمل العاب يا, ألعاب. سبحانك, يا لا اله الا انت الغوث الغوث يا, يا من يرى ولا يرى من يخلق بلا يخلاك يا من يهدي وَلا يه يا من يح بلا يح يا من ييسأل ب يصال يا منن يطعم ب يطام يا من يج ب يجار عليه يا من بلا يقضى عليه يوم يحكمه ولا يحكم عليه يوم لم يلد ولم يولاد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث قَلْس نُوْ مِنَ النُوْرِ يَوْرْ يَا نَعْمَلُ حَسِيب يَا نَعْمَلُ طَبِيب يَا نَعْمَلُ رَقِيب يَا نَعْمَلُ قَرِيب يَا نَعْمَلُ كفيل يا نعمان الوكيل يا نعمان الموله يا نعمان النصير سبحانك يا لا اله الا انت الغوث يا من بين يا انيسى للمريدين يا حبيبتا الودين يا رزق المقيلين يا رجاء المضنين يا قرة عين العابدين يا منفسا عن المكروهين يا مفرجا عن المغمومين يا اله الاولين والاخرين سبحانك يا لا اله الا انت الغوz, الغوz. من النار يا رب اسالك باسميك يا يا ربنا ألعاب يا طبيبنا ألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب النبيين والأبرار یا رب النستي كينا والاخيار يا رب, رب الجنتي والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والسماور يا رب الانهار والاشهر يا رب الصحور الكفور يا رب البرار والبحار. يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يا, يا من نفذ في كل شيء أمره يوم من بكل شيء علم يوم من بلغت الى كل شيء قدرته يوم لا تحصي العباده نعما يوم لا تبلغ الخلائق شكرا يوم لا تدرك الافهام جلاله Yawman la tanalul al-abhahamu kunhu Yawman il-azamatu Wal-kibriyə-uridā'u Yawman la tarudul al-ibadu qadā'u Yawman illa mülkə Yawman la atā'u illa atā'u Subuhaneke, ya la ilaha illa ant Al-ğawf, al-ğawf, khallisna min al-nur, ya Rabb Ya man ləhul məthəl al-ələ Ya man ləhul sifatulul ya Ya man ləhul əkhirətul al-əulə يوما له الجنة المأوى يوما له الآيات الكبرى يوما له الأسماء الحصنى يوما له الحكم والقضى يوما له الهباء والفضاء يوما له العرش والثراء يوما له السماء والطول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النار يا اللهم إني أسألك باسميك يا عفو ألعاف يا غفور العاف يا صبور ألعاف يا شكور العاف يا رؤوف ألعاف يا عطوف ألعاف يا مسؤول العاب يا ودود العاب يا صفوح العاب يا قدوس العاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من في السماء عذمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يومًا إليه يرجع الأمر كله يومًا أظهر في كل شيء لطفا يومًا أحسن كل شيء خلقا يومًا تسرّف في الخلائق قدرة سبحانك يا لو إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يور يا حبيب من لا حبيب لا يا طبيب من لا طبيب لا يا مجيب من لا مجيب لا يا شفيق من لا شفيق لا يا رفيق من لا رفيق لا يا مغيث من لا مغيث يا دليل من لا دليل لا يا انيس من لا انيس لا يا رحيم من لا رحم لا يا رحيم من لا رحم لا يا صاحب من لا صاحب لا al ghaz من qal-lis-na min-an-nari, yorab Ya, ya kawşifə, man istakfə, ya hodiyə, man istəhda, ya kəliə, man istəkla, ya rau'yə, يا شوفيا من استشفى يا قوديا من استقضى يا مغنيا من استغنى يا موفيا من استوفى يا مقويا من استقوى يا وليا من استولى سبحانك يا qawf al Al-Qawf Qal-lis-na min al-nur, ya Rabb Allahumma, inni asələk bəsmək Ya Khalqq, al-ğaf Ya Razqq, يا نوتك العاف يا صادق العاف يا فالق العاف يا فارق العاف يا فوتك العاف يا العاف يا سابق العاف يا صامكوه ألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب يومن يقلب الليل والنهار يومن جعل الظلمات والأنوار يوماً خلق الذلا والحرور يوماً سخر الشمس والقمار يوماً قدر الخير والشر يوماً خلق الموت والحياة يوماً له الخلق والآمر يوماً لم يتخذ صاحبة ولا فلداء يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب يا يعلم مراد المريدين يومًا يعلموا ضميراً صامتين يومًا يسمعوا أنين الواهنين يومًا يرى بكاء الخائفين يومًا يملكوا حبائج السائلين يومًا يقبلوا عذر التائبين يومًا لا يصلحوا عمل المفسدين يوماً لا يضيع أجر المحسنين يوماً لا يبعد عن قلوبه العارفين يو أجبد الأجودين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النار يا يا دائما البقاء يا صامع الدعاء يا باصع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء Yəl qadhimə səna Yəl kathirəl-wafa Yəl şərifa al-jəzə Subuhanikə Yələ iləhə illə əl-qaq Al-qaq Kallısnəu minəl-nəri al yəl Azələk bəsmək Ya sattar al-arab Ya ghafaru al-arab Ya qavvaru al-arab Ya jəbbaru al-arab Ya تحو يا نفاخ العاب يا, يا مرتخ العاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من خلقني وصورني يا من رزقني ورباني يا من اطعمني وسقاني يا من قربني وادناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من اعزني واغناني يا بفكني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يورا يا من يحق الحق بكلماتي يا من يقبل التوبه عن عبادي يا من يحلو بين المرء وقلبي يا من لا تنفع الشفاعه الا باذني يوما هو أعلم بمن ضل عن سبيلي یا من لا معقب لحکمی یا من لا دالقتی یا من قد كل شئ الامر یا من السماوات مطویاتم بيمینی یا من يرسل الرياح بشرا بین یدای يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا رب يا من جعل الأرض مهادى يا من جعل الجبال الشمس ساروجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء قبلا يا من جعل الاشياء azwajaa ya man ja'ala an-nura mirsada subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khallasna min an-nure ya nur rab inni as'aluka bismik يا سميع الألعاب يا شفيع الألعاب يا رفيع الألعاب يا منيع الألعاب يا سريع الألعاب يا بديع الألعاب يا كبير الألعاب يا قديم الألعاب ألعاب يا مجير العباد سبحانك يا لا اله الا انت الغاو الغاو خلصنا من النور يوراب يا يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشرك هو حي يا حي الذي لا يحتاج الى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرس الحياه من حي يا حي الذي يحيي الموت يا حي يا قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم سبحانك يا لا اله الا انت الغوث قَلَّسْنَا مِنَ النُّورِ يَوْرَ يَوْمَ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ يُنْسَى يَوْمَ لَهُ نُورُ اللَّهِ يُطْفَأُ يَوْمَ لَهُ نِعْمُ اللَّهُ تَعُودُ يَوْمَ لَهُ مُلْكُ اللَّهِ يَزُولُ يومًا له جلال لا يكيّف يومًا له كمال لا يدرك يومًا له قضاء الله يراد يومًا له صفات لا تبدّر يومًا له نعوت لا تغيّر سبحانك يا لا إله إلا الغوف الغوف خلسنا من النار يا رب يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللانتين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا يحب التوابين يا يحب المتطهرين يا يحب المحسنين يا من هو اعلم بالمقتدين صبحك يا لا إله الا الله الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب <تصفيق> اللهم إني أسألك باسمك يا شفق العاف يا رق العاف يا حفيظ العاف يا محيث الأ العاب يا مقط الأاب يا مغص يا معيد الألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب يا من هو أحد بلا دين يوماً هو فرد بلا ند يوماً هو سمد بلا عيب يوماً هو وتر بلا كيف يوماً هو قاض بلا حيف يوماً هو رب بلا وزير يوماً هو عزيز بلا ظل يومًا هو غني بلا فاقل يومًا هو ملك بلا عازل يومًا هو موصوف بلا شفيع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف قل لسنامن النور يورا يا رب. يو من ذكرك شرف للذاكرين يا من شكرك فوز للشاكرين يا حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين yawman sabīluhu wāḍiḥul lil munībīn yawman āyātuhu burhānul lil nāzirīn yawman kitābuhu tażkiratul lil muttaqīn yawman rizquhu 'umūmul latā'īn wal قريب من المحسنين سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النور يا نور انت يا من تبارك اسمو يا من تعالى جدو يا من لا إلها غيره يا من جلتناء يا من تقدست أسماء يا من يدوم بقاء يا من العذمة والبهاء يا من الكبرياء رداء يا من لا تحصى آلاء يوما لا تعده نعم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يوراد اللهم إني أسألك باسميك يا معين ألعاف يا أمين الألعاب يا مبين الألعاب يا متين الألعاب يا مكين الألعاب يا رشيد الألعاب يا حميد الألعاب يا مجيد الألعاب يا شديد الألعاب يا شهيد الله سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يا رب يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الرشيد يا ذا البطشي الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظل من للعبيد سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من لا شريك له ولا غثير يا یا خالق الشمس و القمر المنیر یا مغنی الفقیر یا رازقا الطفل الصغیر یا روح ما الشيخ الكبير یا جابر العزم الكثير من هو لعبادك خبير ودقيق يوما هو على كل شيء قدير سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث من النور يا يوم يالجودي يو يا ذا الفضل والكرام يا خولك اللوح والقلام يا بورئ الذر والنسام يا ذا البأس والنقام يا ملهم العربي والعجام يا كاشف الضر والألام يا علم السر والهمام يا رب البيت والحرام يوما خلق الأشياء من العذاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا رب اللهم إني اسألك باسمك يا فاعل العاب يا جاويد العاب يا قابل العاب يا قائم العاب يا فاسد العاب يا واصل العاب يا عادل العاب يا غالب يا باغب ألعاف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسناه من النور يا رب يوما أنعم بطولي يوما أكرم بجودي يا من جادا بلطفي يا من تعززا بقدرتي يا من قدر بحكمتي يا من حكما بتدبيري يا من دبر بعلمي يا من تجافزا بحلمي يا من دنا في علوي يا من على في الدنيا سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من الضيق يا رب يا من يخلق من يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من, يضل من يشاء يا من يصفر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث, الغوث خلسنا من النور يا يومًا لم يتخذ صاحبتا ولا بلدا يومًا جعل لكل شيء قدرا يومًا لا يشرك في حكمه أحدا يومًا جعل الملائكة رسلا يومًا جعل في السماء بروجا يومًا جعل الأرضا قرارا. يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا إله إله Al-Ghaz, al من النار lisna min al-Nari, ya Muraq. يا inni as-aluk ad-İsmik, ya avalu al-Aaf, ya العاب يا بر هو العاب يا حك هو العاب يا فردو العاب يا وترو العاب يا سمدو العاب يا سرمدو العاب سبحانك يا لا اله الا هو انت الغاوث الغوث خلصنا من النور يا رب يا خير معروف عريف يا أفضل معبود عبيد يا أجل مشكور شكير يا أعزم ذكور ذكير يا أعلى محمود حميد يا أقدم موجود طليب يا أرفع موصوف وصيف يا أكبر مقصود قصيد يا أكرم مسؤول سئيل يا أشرف محبوب عليد Subxanaka, ya la ilaha illa ant al-gawuf, al-gawuf, khlisna min al-nur, ya Rabb. <coughs> <coughs> <coughs> ya Habib al-baqin, ya Yəy vəlik, yəlməminin, yəy anisət dəkirin, yəy məfzaqəl malhufin, yəy məndiyyəəl səndikin, yəyəkdər alqadirin, yəyələmal aləmin, yəyiləl aləmin, yəyiləl aləmin, خلقي أجمعين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب يوما على فقغار يا من ملك فقدر يا من بطل فخبر يا من عبد فشكر يا من عصيا فغفر يا لا تحوي الفكر يا لا يدركه بصر يا لا يخفى عليه اثر يا رازق البشر ya muqaddara kulli qadar subhanaka ya la ilaha illa ant al ghaul al ghaul khallisna minan يا hafizuhu al-ğab, yə bəğr'u al-ğab, yə dəğr'u al-ğab, yə bəğr'u al-ğab, yə fəğr'u al-ğab, yə يا al-ğab, يا أمير ألعاب يا ناهي ألعاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب يوم الله يعلم الغيب إلا هو Yawman la yasrifu al-su'a illa-hu Yawman la yakhluku al-khalqa illa-hu Yawman la yaghfiru al-danba illa-hu Yawman la yutimmu al-nirmata illa-hu Yawman la يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيت إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يا رب يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قوهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأسقياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا الهانا الاغنياء يا اكرمال كرماء سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث من النور يا قافًا مِن كل شيء يا قائمَّ لا كل شيء يام لا يشك شيء يام لا يزيد في ملك شيء يامله يخخوالَ شيء يا لا يينضُصُ من خزاء شيء يا مثله شيء يوماً لا يعزب عن علمه شيء يوماً هو خبير بكل شيء يوماً وسعت رحمته كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف قَلِّصْنَا مِنَ النَّعْرِيَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُكْرِمَ الْعِطَابِ يَا مُطْعِمَ الْعِطَابِ يَا مُنْعِمَ الْعِطَابِ يَا مُعْطِيَ الْعِطَابِ يَا مُغْنِي يا مقني العاب يا مقني العاب يا, يا محيي العاب يا مرضي العاب يا منجي العاب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث قَلْس نُ مِن النُّورِ يَا مُرْسِ يَا أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرُهُ يَا إِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَا يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَصَانِعَا يَا بَارِئَ كُلِّ شَيْءٍ يا قابط كل شيء وباسط يا مبدي كل شيء ومعيد يا منشئ كل شيء ومقدر يا مكونا كل شيء ومحولا يا محيا كل شيء ومميتا يا خالقا كل شيء ووارثة سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا رب <تصفيق> يا خير ذاكرين ومذكور يا خير شاكرين ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داعين ومدعو يا خير مجيب ومجوب يا خير مونس وانيس يا خير صاحب وجليس يا خير مغصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا إله إلا هو أنت الغوف الغوف خلسنا من النور يوراب يوما هو لمن دعاه مجيب يوما هو لمن أطاعه حبيب يا من هو الى من احبه قريب يا من هو بمن استحفظه رقيق يا من هو بمن رجوه كريم يا من هو بمن أصوه حليم يا من هو في عظمته رحيم يا هو في حكمته عظيم Yawman huwa fi ihsan-i qadim Yawman huwa biman aradahu alim Subuhanika, ya la ilaha illa ant Al-ğaz, al-ğaz, khalisna اللهم اني اسالك باسمك يا مسبب العاف يا مرغب العاف يا مقلب العاف يا معقب العاف يا مرتب العاف يا مخوف العاف يا محذر العاف يا مذكر ألعاب يا مصخر ألعاب يا مغير ألعاب سبحانك يا لو إله إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يورا يوما علمه صابيك يا من وعده صديق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غليب يا من كتابه محكم يا من قضاءه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يومًا فضله عميم يومًا عرشه عظيم سبحانك يا لو إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النور يا رب يومًا لو يشغله سمع عن سمع يومًا لا يمنعه فعل عن فعل يومًا لا يلهيه قول عن قول يومًا لا يغلطه سؤال عن سؤال يومًا لا يحجبه شيء عن شيء يومًا لا يبرمه إلحاه الملحين يومًا هو غايته مراد المريدين يومًا هو منتهى همم العارفين يومًا هو منتهى طلب الطانبين يومًا لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا لو إلى ذا وإلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النورين يا حليم الله يا جليل يا جبار الله يا بخيل يا صادق لا يخلى يا ود الله يا مَل يا قاهر الله لا يغلوب يا عظيم <تصفيق> يا كبير الله يسهور يا حافظ الله يغفول سبحانك يا لا إله غاما إلا أنت الغوث الغوث خلسنا من النور يا رب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النور يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوء في هذه السعى وفي كل سعى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الروح